بسم الله الرحمن الرحيم اخذنا شروط الادغام اخذنا شروط الادغام ادغام المثلين في كلمه اي في لفظة كلمه صار عرفا عند النحاه انهم يطلقونها يقصدون بها ماذا يقصدون بها ماذا اللفظة عرفا صار عرفا عند النحاة انهم يطلقونها ويقصدون بها اللفظة لا يكادون يعرفون غير هذا المعنى وهي في لغة العرب ماذا ما معناها كلمة الكلمة الكلام في لغة العرب وقد يطلقونها على لفظة وهو قليل ويطلقونها على الكلام المفيد وهو كثير في لغة العرب لكن النحا لا يكادون يعرفون من معنى الكلمة إلا أن معناها لفظة قل لنحوي أعطني كلمة. أعطني كلمة سيقول لك زيد أو يقول لك ذهب أو يقول لك عن هذه كلمة عنده قل عربي أعطني كلمة ربما أعطاك جملة أو جملتين أو أكثر أعطني كلمة سيقول لك مثلا اتق الله في سرك وإعلانك هذه كلمة عنده جملة مفيدة ولهذا لما كان ذاك الذي يمر عليهم ماذا قالوا له قالوا كلمة تنفعنا ولا تضرك ما معنى كلمة أعطنا كلمة يعني فائدة حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد ادغام المثلين في كلمة له شروط ثمانية شرط وجودي أن يتحرك المثلان هكذا نعم في المثلين المتحركين أن يكونا في كلمة واحدة قال الأول وجود أن لابد من وجوده وهو ماذا؟ أن يكون المثلان في كلمة ولأن الكلام على مثلين متحركين أن يكون في كلمة واحدة أي في لفظة واحدة الثاني إلى الثامن شروط عدمية الشرط الثاني أن يتصدر ماذا؟ اول المثلين مثل ددن الثالث أن لا يتصل أولهما بمضغم جسس لأن الاول قد ادغم في شيء قبله فيه شيء قبله الرابع لا يكون المثلان في وزن ملحق لان الالحق مقصود فيه المحافظه على الأفضل الملحق به ووزنه على وزن الملحق به وهيئته وشكلاته والادغام يغير الشكلات فلا بد من بقائه على عدم ادغام والخامس إلى الثامن أن لا يكون على وزن فعل أو, فعل أو فعل أو فعل وماذا قال ابن مالك أعطينا الآلفياء او الشرح ابن عقيل من الثاني لأن هذه الآن الشروط الثمانية ابن مالك رحمه الله جمعها في بيتين أول مثلين محركين في كلمة نضغم لا كمثل صففي هذا الأول طيب قرأوها هو وهو آخر, آخر باب من أبواب الألفية أول مثلين محركين في كلمة, كلمة نضغم لا كمثل صففي وذلول وكلل ولببي ولا كجسس ولا كخصصبي ولا كهيلل وشذ في الل ونحوه فكن بنقل فقبل ما احلى الالفيه شدوا حتى تصلوا اليها والا بقيت وحدها مسكينه لا تعانق قريبا ولا صاحبا شدوا حتى تصلوا إليها قال أول مثلين محركين في كلمة كلمة وكلمة وجهان في كلمة أضغم ادغم أول المثلين المحركين المحرك في كلمة إذن هذا الشرط الأول أن يكون في ماذا؟ في كلمة لا كمثل صوفة في هذا الشرط الخامس أن لا يكون على وذلل وكلل ولا بابي الخامس الى الثامن ان لا يكون في وزن على وزن فعل او فعل او فعل, أو فعل, أو فعل. لا كمثل صفافي وذلل وكلل ولا بابي لماذا فر من الوزن واتى بامثله حتى يكون اسهل لو قال أول مثلين محركين في كلمة كلمة ندغم لا كمثل فعال وفعل وفعال وفعال وفعلي رواء وفعل الشكل وفعل وفعل تشكيله وتشكيل الألفاظ يصعب وأيضا يحتاج إلى ضبط وإلى مقارنة هل هي بالفتح بالكسر أما لما جاء بالأمثلة لا كمثل في على وزن ماذا فعل وذلول على وزن فعل وكيلل على وزن ماذا فعل ولا بابي على وزن فعل ولا كجسس ألا يتصل أولهما بماذا؟ بمضغم ألا يتصل أولهما أولهما مضغم ماذا بقي من الشروط؟ ما هو الثاني؟ نعم ولا كخصوص بي هو هذك أخصص هي التي قلنا ستأتيكم أصرها أخصص أبي أخصص أبي فحصل نقل نقل حركه الهمزة في أبي إلى الصاد فصارت أخصص بي أخصص بي حركه المثل الثاني الآن عارضها مصرية أصرها أخصص أبي تقلت حركة الهمزة إلى الصاد حركة عارضة أم أصلية عارضة إذن الشرط الذي لم نذكره هنا وذك وذكر في الخلاصة أن لا يكون المثل الثاني حركته عارضة من يكون يكون حركة مثليان حركة أصلية طيب ولكن هيلل هذا الحق هيلل للحق بماذا بدحرجه ولكن هيلل لا الحق وشذ في ألل ونحوه فك بنقل فقبل طيب لم يذكر ما كان في ماذا في ما تص... إذا تصدر إن لم يتصدر وذكره الشارح قال إذا تحرك المثلان في كلمة أضغم أولهما في ثانيهما إن لم يتصدرا هذا يفهم من ماذا يفهم تدرون من أين يفهم من قوله أول مثلين محركين في كلمة نضغم لا يعني لو قال لا لا أنا لا لم يفهم نعم لم يفهم ولم يذكره لعله والله أعلم لأن بعض المتصدر هذا قال, قال الخضر رحمه الله اعلم أن شروط وجوب الادغام أحد عشر ذكر مصنف منها عشرة أولها من قوله في كلمة إلى قوله وفك حيث مدغم إلى آخره وترك عدم التصدر فذكره الشارح لكن لماذا تركه يظهر والله أعلم أنه تركه لأنه قد يدغم واذا ادغم اتي بهمزه وصل للتوصل الى تسكين الاول مثال ذلك تثاقلا ت تثاقلا التاء هذه يجوز في لغه العرب لمجيء الثاء بعدها ان تقلب ثاء فتقول ماذا سثاقل هكذا سثاقل مثلان في اول الكلمه ثم تدغم الثاء الاولى في ماذا في الثانية واذا ادغمت الاولى الثاء الاولى في الثانية تحتاج الى تسكين ماذا الى تسكين الثاء الاول واذا سكنا حرف من أول اللفظة لا بد أن يتله بهمزة ليتوصل إلى النطق بماذا بالساكن فماذا تقول إثثاقل ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إثثاقلتم ما أصل إثثاقلتم تثاء اصلها تثاقلتم ثم ثثاء ثم ولا سكنت فأتي بهمزة الوصل للتوصل للنطق بها إثاقلتم بل ادارك علمهم ما أصل ادارك تدارك تدارك ثم ددارك ثم سكن الدال الأولى لتضغم في الثانية وأتي بهمزة الوصل فصارت ماذا ادارك فلعل ابن مالك رحمه الله ترك هذا الشرط لأنه قد وجدت بعض الألفاظ يجتمع المثلان في أول اللفظة فسكن الأول وأتي بهمزة الوصل أجل النطق بماذا بالساكن والعلم عند الله نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم كانت هذه مراجعة لدرس الإضغام ونكمل إن شاء الله تعالى ما بقي من المسائل في الدرس القادم سبحانك اللهم وبحمدك اشهدوا أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك